فالحديث متفق عليه وعرفنا أن الحديث المتفق عليه من أعلى درجات الصحة من أعلى درجات الصحة قال المصنف قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذه الصيغة ترد في بعض الأحاديث والمقصود هنا من كان يؤمن إيمانا كاملا من كان يؤمن إيمانا كاملا ولا يصح تقديرها من كان يعني يؤمن وضدها لا يؤمن مطلقا لأنه المقصود الإيمان الكامل من كان يؤمن بالله الإيمان بالله عرفناه سابقا في حديث جبريل وكذلك الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر عرفنا الإيمان باليوم الآخر وسبب الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أن المصدر للأفعال هو الإيمان بالله عز وجل وأن معال هذه الأفعال هو يوم القيامة الإيمان باليوم الآخر بما يحصل المرء نتيجة هذا الإيمان وهذه الأفعال التي يفعلها في هذه الحياة فليقل خيرا خيرا عامة اي خير اي خير او ليصمت والصمت هو السكوت عن الكلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره الجار هو في العصل الملاصق للبيت الجار هو الملاصق لبيت الانسان واختلف أهل العلم في حد الجار فمنهم من قال ما يطلق في العرف الجار عرفا تقول هذا جاري عرفا ومنهم من حده بأربعين بيتا من كل جهة منهم من حده بأربعين بيتا من كل جهة ولا شك أنه كل ما قرب الجار كان أولا كان أولى بالحقوق من غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والإكرام سأتينا إكرام الجار وإكرام الضيف والضيف والقادم للإنسان من مكان بعيد يقدم إلى هذا الشخص هذا الحديث فيه مسائل ومسائل مهمة وهذه المسائل في العداب فهو من قواعد الاداب من قواعد الاداب العامة او من اصول الاخلاق او من اصول الاخلاق القاعدة الاولى او القضية الاولى او الوحدة الاولى ما يتعلق بالكلمة ما يتعلق بالكلمة الكلمة, الكلمة في ميزان الله سبحانه وتعالى لها أهمية كبرى لا أهمية كبرى الكلمة قد ترفع الإنسان في أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى وقد تخفضه في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار إذا هذه العضل هذا اللسان بما يخرج من كلام قد يرفع الإنسان وقد يضعه قد يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ويخرجه من النار إلى الجنة وقد ينزله إلى أن يكون في أسفل سافلين وكما هذا الارتفاع وهذا الانخفاض في الآخرة فكذلك في الدنيا قد يقول الإنسان كلمة فيرتفع بها في مقام أعلى في هذه الدنيا وقد يقول يقول كلمة فينخفض بها إذا هذا اللي سله أهمية كبرى لماذا هذه الأهمية الكبرى لما يترتب عليه من آثار خطيرة في الدنيا وفي الآخرة في, الدنيا في الآخرة كما عرفنا قد يرفعه إلى أعلى عليين عند الله وقد وينقله من النار إلى الجنة وقد يخفضه يعني ينقله من الجنة إلى النار بل يكون في أسفل سافلين وبناء على هذا تأتي المسألة الأخرى ما هي الكلمة التي تنقل الإنسان في أعلى عليين وما هي الكلمة التي تخفضه في أسفل سافلين أنا سأمثل ببعض الأمثلة ونطلب من الإخوة الذين يتابعوننا أن يزيدوا من الأمثلة أن يزيدوا من الأمثلة أمثلة التي ترفع مكانة الإنسان في الآخرة أو تخفضه في الآخرة من ذلك مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عمه أبا طالب قال قل لكلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله في اللحظات الأخيرة من حياته يطلب هذه الكلمة هذه الكلمة لو قالها نقلته من النار إلى إلى الجنة, الجنة إذا الكلمة ترفع الإنسان في الآخرة وهذا مثال وقد تخفضه إلى أسفل سافلين ما يضادها وهي كلمة الشرك كلمة الشرك عندما يشرك بالله سبحانه وتعالى وينطق بأن الصنم إله مثلا أو بأن هذا الوثن يعبده أو نحو ذلك من الكلمات التي تنقل الإنسان إلى أن تجعله في أسفل سافلين وكذا كلمة النفاق عندما يتلفظ بها مثل الذين استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما رجعوا من غزوة تبوك قالوا لم نرى مثل قومنا أجبن عند اللقاء أو أكبر بطونا وأطول ألسنا وأجبن عند اللقاء فهذه الكلمة أنزلتهم إلى أسفل سافلين لأن كلمة نفاق فالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله عليه الصلاة والسلام تهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين وبينهما مساحات كبرى بينهما مساحات كبرى فهناك كلمات ترفع الإنسان في الآخرة مثل قراءة كتاب الله عز وجل فهذه ترفع الإنسان وتزيده مثل الأذكار أذكار الله سبحانه وتعالى مثل الدعاء مثل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر باللسان مثل الدعوة إلى الله عز وجل إرشاد الضال كذلك الدلالة على الحق في أي أمر من الأمور النهي عن شيء قد يضر الإنسان الدلالة على ما فيه مصلحة هذا الإنسان وهكذا الكلمات كثيرة الكلمات كثيرة التي ترفع الإنسان والكلمات التي تهبط به أيضا كثيرة مثل إيش السبب الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو آياته كذلك أيضا شهادة الزور اللعن والسباب والشتائم أيش أيضا الكذب الغيبة النميمة قول الزور الكلام بالباطل القذف قذف المحصنات قذف الرجال بغير حق كل هذه من الكلمات التي تهبط بالإنسان والمثال على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغيبة لما شارت إحدى زوجاته عن أخرى بأنها تغمز بها أو تتكلم عنها بصفة فيها هي هذه الصفة لكن ذكرتها على سبيل التنقص فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أو لمزجته في كما في بعض الروايات إذا الكلمة ترفع الإنسان والكلمة تهبط بالإنسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقول خيرا أو ليصمت هذه نأتي ولذلك أمر اللسان أمر مهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى معاذا في الحديث الطويل قال في آخره وكف عنك هذا وأشار إلى لسانه قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الكلمة خطيرة ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله حرم الله وجهه النار ومن كانت كلمته الأخيرة الشرك حرم عن الجنة وبقي في النار والعياذ بالله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى عنك هذا ولذلك الإنسان يتكلم كثير ثم إن اللسان هو المعبر عن مكنونات الإنسان معبر عن الضمير معبر عن الخواطر معبر عن العلم الذي يحمله الإنسان معبر عن العقيدة الذي يتبناها الإنسان معبر عن الأفكار الذي يقولها الإنسان ولذلك في الخواطر لا يؤاخذ لكن عندما يتكلم يؤاخذ على الخواطر كثيرة تذهب وتجيء والخاطرة عفى الله عنها سبحانه وتعالى لكن عندما تنتقل هذه الخاطرة إلى أن يعبر بها بلسانه حينئذن يؤاخذ عليها الإنسان يرفع بها عند الله سبحانه وتعالى أو يخفض عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم إن هذه الكلمة لها آثار أيضا في حياة الإنسان لها آثار في حياة الإنسان الدنيوية في علاقتهم مع الآخرين إذا استعمل السباب الشتائم اللعان الكذب الزور الناس كرهوه وقطعوا العلاقة به وحينئذ رأوا من منظر أسود كل ما تكلم به لا يصدق وكل ويخشونه ويتركونه اتقاء شره وهذا من شر الناس بينما الآخر الذي إذا قابله سلم ثم يدعو له إما أن يدله على خير وإما أن يستفيد منه فائدة وإما أن ينقل له أمرا مفيدا فهذا فيه خير ويحبه الناس يبقى لنا مسألة مهمة وهي في كلام الناس الكثير اللي نسميه السواليف هذه السواليف والقصص والأخبار والاستمتاع بالسمر مع, مع الأهل مع الأصدقاء مع الزملاء قصة حدثت حكاية هذه في دائرة المباح في دائرة المباح فإن انتقل هذا المباح إلى أمر خير تأتي بقصة فيها فوائد في ذلك خير تؤجر عليه تأتي بالحكاية من الحكايات تأتي بقضية حصلت فيها فائدة لك خير فيها شر تأثم على ذلك ما بينهما الأمر مباح ما بينهما الأمر مباح إذا الكلام إما أن يكون خيرا فيجب على الإنسان أن يبادر فيه إما أن يكون شرا فيصمت ولا يتكلم به إما أن يكون مباح فإن كان هذا المباح في دلال على خير انتقل للجانب الأول إن كان هذا المباح في دلالة على شر انتقل للجانب الثاني إذا كان لا هذا ولا هذا لمجرد الاستمتاع والآخذ والعطف فهذا مباح ودائرته واسعة لا يآخذ ولا يثاب على ذلك بقي لنا أيضا مسألة في وحدة اللسان والكلمة أيهما أفضل الكلام أم السكوت ممكن نسمع الأجوبة نعم فضل. الكلام إذا كان خيرا فهو أفضل فإن لم يكن خيرا فالسكوت أولى نعم إذن هل الكلام أفضل أو السكوت أفضل فيجب يعني هنا المقارنة فيها تفصيل المقارنة فيها تفصيل إذا كان الكلام خيرا فهو أفضل مثل ما قلنا في مسألة الذكر والقرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان هذا الكلام سيؤدي إلى شر السكوت أفضل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت بناء على هذا فعل المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب وعلى الكلام الذي فيه نفع وفيه فائدة فيه دلالة على خير يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ولا يخفضه ومن تعود لسانه من صغره أو اعتاد على كلمات مشينة أو على كلمات لا يدرك معناها مثل بعض العامة قد تتعود ألسنتهم على حتى أدعية على أدعية غير مناسبة فهذه يسأل عنها ويكف عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهمية اللسان لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وإن كان هذا فيه في من حيث الإسناد فيه ضعف إلا أنه معناه كبير وسليم للشيخ الله يحفظكم هل يستثنى من هذا الحديث مسألة اللغو مسألة الكلام مثلا بدون قصد بدون إرادة لحقيقة الكلمة التي قالها الشخص إذا كان, إذا كان مما يجري، أي كان ما يجري على الألسنة لا والله مثلا هذه تبقى له أو مثل بعض ال الأدعية التي لا يترادو على حقيقتها حتما بقراءتها مثل تكالتك أمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك يا معاذ فهذه لا شيء فيها لأنها لا تجري على مقاصدها. طيب. ننتقل إلى الوحدة الثانية وهي. ممكن نسميها وحدة نفع الآخرين نفع الآخرين ونفع الآخرين له مجالات كبيرة وكثيرة وهذا النفع مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بمثالين المثال الأول إكرام الجار والمثال الثاني إكرام الضيف إذن هذان المثالان مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الغير أما القاعدة فهي نفع الغير فكل ما كان عمل الإنسان فيه نفع للآخرين ففيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بصيغة الأمر فليكرم, فليكرم جاره فليكرم ضيفة وعرفنا الجار وعرفنا الضيف صياغ الإكرام للجار ما هي صياغ الإكرام كثيرة من أهمها عدم الإيذة. عدم الإيذا فلا تؤذي جارك وجاء في حديث من كان يؤمن بالله فاليوم الآخر فلا يؤذي جاره ولأهمية هذا الجار بعدم إيذاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورث سيورثه إلا أن الجار ليس من أهل المواريث لكن قوة العلاقة مع الجار يجب أن ترتفع إلى مستوى كبير تبدأ بعدم الإيذة تبدأ بعدم الإيذة من ذلك أيضا السلام والتحية لهذا الجار وما يتبع السلام والتحية من السؤال عن حاله ف الاطلاع على أحواله العامة صحته مرضه أحواله الاجتماعية أحواله المالية إذا كان يحتاج إلى مساعدة يساعد الهدية كذلك لا يلزم أن يكون مساعدة وإنما هدية يهدي له جاره من طعامه من شرابه من لباسه من أمواله يهدي له بما يناسب حاله كذلكم زيارته بين الفينة والأخرى ومن ما يعني يذكر فيشكر وعيضا يعني من الأفكار التي يعني مع توسع المدن وكثرتها ما يفعله بعض الأحياء وبخاصة إذا كانوا يصلون في مسجد واحد من أن يضعوا لهم لقاء في الشهر لقاء في كل شهرين يجتمع فيه الجيران سواء من الذكور أو من الإناث ولأنه طبيعة المدن الآن يعني تشعبت وتنوعت واختلف الجيران وتك يعني تعددت أنواع العلاقات بين الناس فلا أقل من أن يكون هناك لقاء بين وقت وآخر يعرض فيه المريض من الصحيح يعرض في حال فلان من حال فلان يتواصل الناس على الخير يتذكرون أحوالهم في هذا المسجد ونحو ذلك كذلكم من الإحسان إلى الجار أو من إكرام الجار النصيحة إذا كان يحتاج إلى نصيحة إذا كان مقصر في أمر من الأمور فمن أعظم ما يهدى لهذا الجار هو نصيحته والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا مع جاره اليهودي عندما مرض مع أنه يهودي وزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وكان شابا فالتفت الشاب إلى أبيك أنه يستأذن. قال أطعب عبد القاسم. قال أطع عبد القاسم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. فلما خرج قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا من أعظم ما يكرم به الجار. كذلك من الكرام الجار الصبر على ما يأتي من أذى. والأذى متنوع. أذى أحيانا بتسريب المياه. أذى بوقف السيارة أمام البيت. أذى بالأصوات المزعجة سواء أصوات ملهيات أو أصوات تلفزيون أو أصوات يعني مسجلات أو أي أدوات أخرى أو أصوات أهل البيت أيضا أو أصوات الضيوف المتكررين أيضا كل هذا من إذاء الجار الآخر فهذا الإذاء يجب أن يزال وفي حال وجوده ينبغي للجار الآخر أن يصبر على هذا جاره ولا مانع من أن يطلب من عنه يؤذينا هذا الأمر يؤذينا تسريب المياه يؤذينا الوقوف السيارة باستمرار عند الباب يؤذينا وضع النفايات أمام الباب يؤذينا الأصوات المزعجة عند يعني التي ترد عندكم بين فترة واخرى بأسلوب حسن واجب أن يكون التناصح فيما بين الجيران بالأسلوب المناسب النقطة الأخيرة في مسألة الجار الجار له حق ايا كان فان كان قريبا لجاره فله ثلاثة حقوق حق القرابة حق الجوار حق الاسلام ان كان ليس قريبا وهو مسلم فله حقان حق الاسلام وحق الجوار وان كان الجار كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار اذا الجار على اي صفة من الصفات فله حق حتى ولو كان كافرا لا كما يظن بعض الناس فالجار وإن كان كافرا فله حق باطعامه بإشرابه بالهدية له بزيارته بالتحية له وبدعوته إلى هذا الدين بالمعاملة الحسنة معه وهكذا المثال الآخر في نفع الآخرين إكرام من الضيف والضيف عادة من يقدم من مكان بعيد فله حق الإكرام وإكرام الضيف بإطعامه بما يسقيه بما يؤويه فيكرم اليوم الأول بمنزلة الواجب واليوم الثاني والثالث بمنزلة المستحب فإكرامه ثلاثة أيام واليوم الرابع صدق من الصداقات صدقه من الصداقات وهنا الضيف له حق لأنه يكون غريب على البلد يكون لا يعرف هذه البلد لا يعرف مكانها فإكرامه مع تقديم الطعام والشراب له إيواؤه أيضا كذلك دلالته على ما يكمل به حاجته من هذا البلد وهكذا من هنا نخلص إلى أن المسلم النخلة أينما وجدت نفعت والنخلة كل ما فيها ينفع ابتداء بثمرتها إلى سعفها إلى خوصها إلى كربها وكل ما فيها فهو نافع المسلم كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأينما هو حل فهو نافع للآخرين وهو إيجابي مع الآخرين وهذان المثالان خير حق على بيان هذه الإيجابية. إلا المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالأعمال الطيبة وينقص بالعَبِل غير الصالحة. ينقص بالأعمال الصالحة يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي والسيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقول خيرا أو ليصمت. والقول هو عمل وكذلك فليكرم جارة وإكرام الجار عمل والليكرام ضيفه كرام الضيف عمل كل هذا مما يزيد الإيمان وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه بأن العمل من الإيمان وأن العمل يزيد الإيمان أو ينقص من الإيمان بهذا ننتهي من هذا الحديث إذا كان ننظر إجابات طيب وصلت الشيخ بعض الإجابات نعم, نعم نسمع بعضها طيب الأخت خطول من الإمارات تقول الأمثلة على الكلمة الطيبة والكلمة التي تهوي بصاحبها ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن التسبيح والتهليل والتكبير وقول سبحان الله وبحمده لقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما الكلمات التي تهوي بالإنسان كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا فرد عليه معاذ أو محاسبون نحن بما نقول فقال ثكلتك أمك يا معاذ أو هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه مشاركته طول من الإمارات من المغرب السعبية أم عبد الرحمن تقول الكلمة التي قالها كعب بن مالك في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الحق ولقي من العسر والضيق ما لقي لكن جاء الفرج من عند الله سبحانه ورفع قدره بها حيث أنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة هذه الأخت السعبية أم عبد الرحمن جهاد من البحرين يقول من الأمثلة التي ترفع الإنسان بر الوالدين هذا في الكلام. نعم. طيب من هنا منه, منه نعم. نعم. في النطق. مم. والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأمثلة التي تهبط بالإنسان عقوق الوالدين وشرب الخمر والزنا والغيبة والسبي والشتم واللعن والكفر وسب الله والاستهزاء بالقرآن والسنة. أسماء أهبون من المغرب تقول مما يرفع الإنسان الكلمة الطيب للمسلمين لقوله تعالى إليه يصعد الكلمة الطيب ومما يحبط به الكذب وجميع الإساءات التي تكون باللسان كالسب والشتم وغيرها من الإساءات نختم بإجابة رقية الصالح من السعودية تقول أمثلة على كلمات ترفع الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكلمات تنزل به كالاستهزاء بالدين بل ربما انضمت معنا أم حمزة المدني من الإمارات تقول لا تسأل هذه شيخ نعم. نعم إذن الأجوبة كلها جيدة لتعليق على مسألة مسألة الأفعال يعني الأفعال نعم ترفع الأعمال أو, أو ترفع الدرجات أو تنقص الدرجات لكن المقصود بالتمثيل هنا عن الكلمة عن الكلمة التعليق الثاني على كلمة كعب ابن مالك عندما صدق رضي الله عنه نعم جاءه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكلم مدة ثم جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى فارتفع بهذه التوبة عند الله سبحانه وتعالى مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهنئه والصحابة يهنئونه على هذا فصدقه بكلامه أن جاء من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة طيب من الإجابات الشيخ لولو من السعودية تقول مما ينزل بصاحبه قول الإنسان ما شاء الله وشئت والله لا يغفر لفلان والنبي والغيبة وما أقبح فلان وكذلك نعم وسائل, وسائل الكلمات التي تعتبر ليست شركا صريحا ولكنها وسائل إلى الشرك ولكن وسائل إلى الشرك مثل ما يجري على بعض الأنسنة وينبغي البعد عنها والله لا يغفر الله لفلان هذا تألي على الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وشئت هذا أيضا ال يعني إشراك مع الله وإن كان غير مقصود فالمقصود ما شاء الله ثم شيء توها كذا. فيما يتعلق بالضم بين الله عز وجل واليوم الآخر في مسألة من يؤمن بالله واليوم الآخر. ورد سؤال هل هناك سر في هذا؟ هذا قلنا هذا. قلنا اليوم ال أن مصدر المصدر الأفعال هو الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر هو نتيجة. ولذلك يجمع بينهما دائما يوم الآخر والذي تصصى ستحصل فيه النتائج أما المصدر الفعل الذي يحرك الفعل هو الإيمان فإن كان لسا مؤمنا بالله كان فعله هكذا وإن كان غير مؤمن بالله انحرف عمله وسلوكه في اليوم الآخر نتيجة هذه الأفعال لذلك يجمع بين المصدر وبين النتيجة جزاكم الله خير نبدأ الشيخ في الحديث السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري نعم هذا الحديث كما يعني أشرتم أو كما سمعنا رواه البخاري وما رواه البخاري فهو صحيح تلقائيا إن عرفنا أن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم كما مر معنا فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى النظر في إسناده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قيل إن هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله عنه قيل أنه أبو الدرداء وقيل رجل اسمه جاريا ابن قدامة جاريا ابن قدامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني الوصية هي الطلب بما ينفع الإنسان أو بما يحذر منه الإنسان. الطلب طلب إنسان من إنسان آخر بما ينفعه أو بما يحذر منه أو بما يحذر منه. عُصني قال لا تغضب قال لا تغضب فردده مراراً قال لا تغضب. فإذا قال عُصني دلني على ما ينفعني أو ما أحذر منه. وقال لا تغضب الغضب يعبر عنه العلماء بأنه غليان دم القلب غليان دم القلب يظهر أثره على الجوارح يظهر أثره على الجوارح ويمكن أن يعبر بتعبير آخر وقال هو حالة فعال حالة فعال تسبب سرعة في الدورة الدموية تظهر أثر هذه السرعة على وجه الإنسان وعلى حواسه عموما وعلى حركاته وعلى سلوكه وعلى سلوكه إذن هو حالة انفعال بأي سبب من الأسباب تسبب هذه الحالة السرعة بالدورة الدموية تظهر أثر هذه السرعة بالدورة الدموية على حواس الإنسان وعلى حركاته وعلى جوارحه وعلى سلوكه أيضا وسيكون هذا بشيء من التفصيل هذا هو الغضب هذا هو الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني احذر الغضب يعني احذر الغضب أو احذر أسباب الغضب أو احذر فيما يوقع في الغضب أو تجنب مقدمات أو أسباب أو عوامل الغضب هذا الحديث أمره عجيب هذا الحديث أمره عجيب ووصية كلماتها معدودة كلماتها معدودة لكن لو أخذنا وقت الحلقة كله لما استطعنا أن نفي به من جميع جوانبه ولكن سنقتصر على إشارات ولعلها تكفي عما يدل إليها أولا كثير من الأحاديث التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها طلب الوصية لكن هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الصغيرة هذه الكلمة الصغيرة فتعدد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاضع إما لحالة الشخص السائل بأن يناسبه وصية من الوصايا أو خاضع لحالة الوقت الذي هو فيه أو خاضع لأهمية فعل كان في وقته كان في وقته أو المناسبة في التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المناسبة مثل سؤال عائشة رضي الله عنها يعني سؤال عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أمر الجهاد أفلا نجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هنا أوصى بالحج والعمرة لمناسبة الحال لمناسبة حال السؤال لكن هنا لمناسبة حال السائل لمناسبة حال السائل قال لا تغرب يتبادر إلى الذهن أن حالة الغضب أمر يسير كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يردد مرارا ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب إذن الغضب أمر كبير وخطير لماذا لأنه يغير حالة الإنسان يغير حالة شكله الظاهر يغير حالة حواسه يغير حالة تصرفاته فمثلا الوجه يحمر يتغير لون الوجه العينان يتغير البياض إلى الإحمرار العروق التي سمى الأوداج تنتفخ الحركات اليدين ترتعش إذا تغير المحركات التي في داخل الإنسان إلى أن ظهرت على الإنسان ولا شك نطبين ثبت أن عندما يغضب الإنسان الدورة الدموية تعطي سرعة أكثر فمعنى اختل النظام الداخلي فاختل النظام الخارجي للإنسان لذلك حتى الكلام إذا غضب الإنسان كما هو معلوم يعني عندما يصل إلى درجة من الدرجات يبدأ يردد الكلمة لا لا لا لا مثلا أو م م مم مثلا فيعطي اللسان لا يكون فصيحا في كلامه لا يكون فصيح وربما يصل إلى درجة لا يعي ما يقول يأتي بكلام لا يعي ما يقول فلا يتحكم في هذا العضو في هذا اللسان تنتقل إلى التصرفات أحيانا بأن مثلا يتصرف من خلال لسانه من خلال يده أحيانا بضرب أحيانا بقتل أحيانا ب جرح وهكذا فإذا هو مرض خطير وخطورته تنبع من أن الإنسان يتصرف تصرفات سواء في كلامه أو في غير كلامه تصرفات غير لائقة وقد جرى يعني حوادث كثيرة مرت يعني علي أنا وأمثل بما مر علي لا أمثل بأشياء أو سمعناها الذي سمع وتسمعون وسمعتم كثير لكن مما مر ما خلفه هذا المرض من آثار مرضية خطيرة مثلا شخص من الناس غضب في قضية يسيرة تافهة بينه وبين أهله بينه وبين زوجته وصل الأمر إلى مرض الوسواس فصار يوسوس هل طلق زوجته أو لم يطلق وهذا ليست المسألة في الطلاق الطلاق أثر خطير لكن أيضا في مرض. هذا المرض م. الذي صار مصاحبا لا نتيجة للموقف الذي حصل من الغضب موقف آخر حصل في قتل وعندما تشاجر صبيان صبيان الجيران ونحن قبل قليل نتكلم عن حقوق الجاب وهذه مناسبة أيضا عندما تشاجر الصبيان فتشاجر الصبيان أمر عادي فلا يغير من حالة إكرام الجار لأن طبيعة الأطفال طبيعة يعني سريع العلاقات سريع الانفعالات سريع الاختلافات فلا ينبغي أن هذه الاختلافات ترجع إلى الكبار وإلى الأب والأم ويترتب عليها آثار أحد الجيران كان سبيان جاره أطفال جاري آذوه أذن شديد فمر من المرات خربوا شيء في السيارة فخرج وهو يريد أن يشغل سيارته ف. هدد الـ الـ الأطفال قال إذا ما تركتوا هذا الفعل ناديت الشرطة من المصادفات مرت الشرطة أوقفهم فقال أن الصبيان يعملون كذا وأشار لهم أن أريد كلمة يعني لا أريد يعني يعني إلا مجرد نوع من التهديد طبعا الشرطي كان حكيما أيضا فقال كلمة يخوف بها الصبيان هؤلاء الصبيان ذكروا لأبيهم ما جرى جاء الأب وتكلم على الجار بموقف آخر بكلام قوي غضب تجمع الجيران يا مسلم اتق الله يا مسلم ما في داعي الانفعال قال وتقول هذا قال فيما وأخرج المسدس وقتله لا الله ثم النتيجة ماذا أن يذهب إلى السجن تيتم أطفال المقتول هو مآله إلى القتل إلى القصاص تيتم أطفاله أسرتان صارت أيتام ترملت النساء صار الناس يعطفون على الجميع أن الأصل ما هو الغضب أيوة. كم وكم جرى حالات الطلاق من الغضب ولذلك يسأل الناس كثير أنا طلقت. طلقت لماذا قال والله كنت غضبان كنت غضبان إذن آثار الغضب خطيرة تؤدي إلى أبسط الأمراض كثير من الأمراض العضوية الذي يأتي وهذا أيضا لمسناه وأعرف حالات من هذا النوع كثير يذهب إلى الطبيب يأخذ التحاليل يذهب إلى الأشعة يذهب إلى المختبرات يأتي الطبيب ويقول أنت سليم طيب ما هذا الألم قال ما أدري التحاليل المخبرية تفيد أنك سليم الأصل ما هو الأصل هو في حالة غضب هذه الحالة مسكت عضو عنده فاستمر معه ليس لها سبب عضوي واضح إنما هو الغضب كما هو سبب للأمراض النفسية فهو مثل الوسواس والشك والاضطراب والتردد وعدم احكام التصرفات وضعف الإرادة عند الإنسان كذلك أيضا هو سبب للأمراض العضوية وكثير من أمراض الصداع هو نتيجة من نتائج الغضب كثير من آلام المفاصل من الغضب كثير من, من آلام البطن وبالذات القولون من الغضب ولذلك يسمى القولون العصبي, العصبي يسمى القولون العصبي لأن ارتداد هو لما يحصل الغضب لا بد له من ارتداد هذا الارتداد يمسك نقطة الضعف عند الإنسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم أنا أذكر أني ذكرت هذا في إحدى الحلقات السابقة لكن لا مانع من إعادة مناسبته. عندما قال أهل العلم أن الجريان حقيقي وهناك قول بأن الجريان معنوي لكني أميل إلى أنه جريان حقيقي لماذا؟ لأنه يدور مع الدورة الدموية وما دامت الدورة الدموية طبيعية فقوة الإنسان أقوى من الشيطان أقوى من الشيطان لكن عندما يغضب وتنتفخ الأوردة ومن ثم الشيطان يبحث عن المكان المناسب ليؤثر عليه فيمسك نقطة الضعف عند هذا الإنسان لذلك بعض الناس نقطة الضعف رأسه فيستمر صداع معه بعض الناس نقطة الضعف مفاصله أو رجله أو نقطة الضعف يداه أو رجلاه فيمسك هنا فيصاب بألم بعض الناس نقطة الضعف التفكير بعض الناس الإرادة بعض الناس عدم التحمل وهكذا فستجد فتجد نقاط الضعف عند الناس مختلفة الشيطان عندما يغضب الإنسان يمسك نقطة الضعف هذا الشخص الذي عنده, قلت عنده سبب له الغضب وسواس الشيطان مسك هذه النقطة عند هذا الإنسان فصار يوسوس له فصار يوسوس له وعندما يوسوس له فأصبح يزيد من هذا ال من هذا المرض عند هذا الإنسان حتى صار يوسوس في علاقته مع زوجته إذا ما دام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتتسع يمسك نقطة الضعف يذهب إلى الطبيب العضوي هو إذن لا يجد شيئا يعني عضويا مباشرا يكون سببا لأي مرض من الأمراض الذي تجرى من خلال المختبرات إذن ال ال هذا الغضب له آثار خطيرة جدا على هذا الإنسان تؤدي فيه إلى الأمراض تؤدي إلى علاقات بأهله في الطلاق تؤدي إلى علاقات مع الناس بالسباب بالشتائم بالقتل بالاعتداء وهكذا هذا المرض له أسباب له أسباب من أهم هذه الأسباب أحيانا الطبع والجبلة يولد الإنسان سريع الغضب يولد الإنسان سريع الغضب نتيجة وراثة نتيجة طبيعة معينة وهذا سبب من الأسباب ولكن هذا السبب قد يعالج كما سيأتي السبب الثاني التعالي والكبر على الناس دائما الإنسان الذي يرى الناس من فوق يرى أنه أكبر منهم ويرى أنهم لا شيء ويرى أنهم صغار يجب أن يحترموه يجب أن يقدروه يجب أن يعطوه حقه يجب أن يتعاملوا معه بمنظارهم العدنى فهذا إذا اختلف التصرف عليه حينئذ غضب غضب غضب شديد كذلك من الأسباب الأنانية وحب الذات لا يرى الإنسان للآخرين حق فإذا أدنى ما يأتي من الناس في علاقة الإنسان في علاقة مع الآخرين يأخذ ويعطي يقوم بحقه يقوم بحقوقهم وهكذا فإذا كان الإنسان أنانيا يريد كل شيء له ويريد أن يكون هو المقدم في كل شيء فإذا ما اختل هذا الأمر أدى إلى الغضب كذلك من أعظم الأسباب وهي جارية في مجتمعات المسلمين اليوم الجدل العقيم عند أدنى أي مسألة كلمة وكلمة ثم يرتفع الصوت ثم يخطأ الآخر ثم بعد التخطئة يجرم الآخر وبعد الجرم يركب أدخل في النوايا فيؤدي هذا الجدل العقيم إلى الغضب ومن ثم أيضا يعني يؤدي إلى آثار خطيرة جدا كذلك من من الأسباب أيضا تبادل التهم والظنون أي فلان في المجلس الفلاني لماذا قال الكلمة هذه أنا أعرف السبب السبب لما كنا ولما كانوا ثم نعم التهمة بفلان فلان ما قال كذا إلا بسبب كذا لذلك لا ينبغي يعني البعد عن التهم فحين إذن هذا سبادل التهم يؤدي إلى الغضب الشديد. يؤدي إلى الغضب الشديد وسوء النية كذلك السخرية بالناس والتنابس بالألقاب والغيبة والنميمة كل هذه لما تنقل للإنسان الآخر يغضب غضب شديد ويؤدي إلى هذا الغضب ومن ثم تحصل أضراره الكثيرة لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. يبقى لنا مسألة المسألة الأخيرة وهي الوقاية والعلاج. الوقاية والعلاج. ينبغي للمسلم أن يتقي أسباب الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لذلك ينبغي أن يتقي أسباب الغضب من اتقاء أسباب الغضب ال أن يستمر الإنسان على طهارة أن يستمر الإنسان على طهارة فيكثر فعندما يخرج من بته يخرج على وضوء دائما فلا يخرج من غير وضوء لأن الوضوء يطفئ يطفئ يطف نار الشيطان هذه واحد الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل لأنه لا يجتمع في قلب المسلم ذكر الله والشيطان فإذا أن الإنسان صار مستمرا مع ذكر الله سبحانه وتعالى ابتعد عنه الشيطان فلذلك ينبغي عسان يحافظ على أذكار الصباح أذكار المساء الأذكار التي ربطت بوقت أو ربطت بمكان الأذكار التي ربطت بأحوال كذلكم الأذكار المطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر منها الإنسان كل ما أكثر من ذكر الله ابتعد عن الشيطان التجنب من أهم أسباب الوقاية تجنب أسباب الغضب فلا ينظر للإنسان للناس بتعالي لا ينظر للناس بأنانية وحب الذات لا ينظر للناس بأنه الأحق منهم في كل شيء لا ينظر للناس أنه هو الشيء وهم لا شيء يجب أن يكون يدرب نفسه على التواضع على معاملة الناس المعاملة الطيبة الابتسامة فلا يكن مكفهر الوجه مبغضا عند الناس مما يؤدي إلى سرعة الغضاء من أهم الأمور أيضا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مناسباتها فعندما يبدأ قراءة القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك في مواضع الاستعاذات دائما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلكم أيضا التدريب والتدريب كما هو للأجسام وكما هو للعقول كذلك للأخلاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالتدريب أمر مهم وهذه سأركز عليها قليلا أن يدرب الإنسان نفسه كما يقرأ بداية القراءة والكتابة ثم يبدأ بتحسين الخط ثم بتحسين القراءة ويبدأ بالاستيعاب ويبدأ بحفظ القرآن حفظ شيء من السنة كذلك عندما يريد أن يدرب نفسه وجسمه وينشط الجسم تجد يلعب رياضة من هنا ومن هناك يعتني بالغذاء الجيد كذلك أيضا التدريب على الأخلاق ومن أهم الأخلاق الحلم وكظم الغيظ فيتدرب عليها يتدرب عليها شيئا فشيئا يجرب مرة ومرتين خصوصا الذين ولدوا أو وجدوا في بيئة يسرع إليهم الغضب يسرع إليهم الغضب ويكون هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم فمن هنا ينبغي أن يتدرب شيئا فشيئا فسيجد بإذن الله تعالى أنه وصل إلى درجة من الحلم درجة كبيرة هذه في الوقايات كذلك في العلاج, كذلك في العلاج. كل هذه الأشياء تنفع في العلاج لكن لو حصل مرة من المرات هذا الغضب كيف يعالج نفسه اولا أثناء هدوئه في حالته العادية يقتنع بأن الغضب مرض، ويقتنع بأنه يجب ألا يتصرف حال الغضب، هذه ناحية مهمة، لأن الإنسان في الغالب ينطلق من قناعاته، في الغالب ينطلق من قناعاته هو، فلذلك يجب أن يقتنع حال هدوء العادي أنه أن الغضب مرض. وأنه يجب أن يتصرف حال الغضب هذا أمر مهم فحينئذ عندما يغضب سيتذكر هذه القناعة فسيتراجع هذا واحد الأمر الثاني الاستعاد بالله من الشيطان الرجيم في حال هدوءه يتذكر أنه إذا غضب يجب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك الوضوء أو الاغتسال الوضوء لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار فيتوضى الإنسان أو يغتسل وسيذهب عنه ما يجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يغتسل أو يتوضى أيضا يغير الحالة التي هو فيها إن كان قائما يجلس وإن كان يجلس يتجع لماذا لأن للأرض جاذبية فستجذب هذه الشحنات الكثيرة التي أدت إلى غضبه في هذه الأرض لا يستطيع هذا ولا ذاك يخرج من المكان يخرج من المكان ولا يرجع إلى هذا المكان إلا بعد هدوئه إلا بعد هدوئه خصوصا إذا كان الغضب مع أهله بين الزوج والزوجة يخرج قبل أن يأتي طلاق وقبل أن يأتي سباب وشتائم يخرج من البيت حتى يهدأ الطرفان لعلنا نختم ب. يعني بعدما نتجنب أسباب الغضب ونعمل الوقايات والعلاج سنتجنب أشياء كثيرة لأن الغضب مثل الباب إذا فتح انفتح على أشياء خطيرة جدا وإذا أغلق أغلق عن أشياء خطيرة جدا من هنا نعلم عظم هذه الوصية جزاكم الله خيري شيخ وأنا توقفت عن مقاطعة لأن وجدت طرحكم ما شاء الله منسابا وأعتذر للإخوة الطلاب أن ما كانت استقبلنا تصلاة لكن أرجو تسمحوني معنا بس عدد من ثم نعود إليكم هنا لعل أخوذ الأخ عبد العزيز من السعودية الأخ عبد العزيز من السعودية معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الله يبارك بارك حضر الشيخ يسمعوك يا أخي نشكركم على موضوع حقي موضوع جميل ايه بودياسر الشيخ هل هناك فعلا حقيقه غضب محمود وغضب مذموم؟ يا عبد ممكن تقصر صوت الجهاز التلفاز لديك وتسمعنا من الهاتف السؤال الاول واضح في سؤال اخر يا اخي؟ لا بس فقط قلت ان هل هناك غضب محمود ادله من الكتاب والسنه انه في غضب محمود وغضب طيب تسمع هذا ان شاء الله طيب شكرا يعطيك العافيه وليك ناخذ الاخت اريم من السعودية ايضا الاخت اريم معنا؟ السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته عندي سؤال لسؤال تفضلوا الشيخ اسمعكم هل حاسب الإنسان على ما يقول أثناء غضب إذا كان ما يدري الكلام كيف تعالون الصوت لو تيسر أقول هل يحاسب الإنسان على ما يقول أثناء غضب نعلم طيب في سؤال آخر لا شكرا طيب نأخذ المتصل التالي لعلها الأخت مشروق من السعودية الأخت مشروق تفضلوا معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخلا سمحت يبين لنا ما هو الدعوة إلى هدى وما هو الدعوة إلى ضلاله كيف طيب الدعوة إلى الهدى إلى الضلاله إينا. هذا من أي حديث يا أخت مشروق أي حديث طيب طيب السؤال واضح هالشيء تعيدون السؤال يا أخت مشروق لو يبين لنا ما هو الدعوة إلى هدى وما لا. هو الدعوة إلى ضلاله من وقع حديث من دعى إلى هدى كان له من الأجر طيب لعل تستمع من الحديث شيخ يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تدعه لا ينقص ذلك من أجره ومن طيب دعا إلى ضلال كان له من فبأنت يسر وقت تسمع الإجابة لأن ليس في مواضيع هذه الحلقة نأخذ الأخريان من السعودية الأخريان معنا الأخريان السلام عليكم وعليكم السلام, السلام الله, الله كفا حالك محمد الله يرعاك ويسلمك الله يجزاكم بالخير. شيخ فاعل كيف الحال. حياك الله وبياك. حمداً الله. إن شاء الله. شيخ فاعل في بعض الأخوة الله يجزاهم بالخير. يتكلمون على بعض الدعاء ويقال إنهم يعني من أهوا من أهل الأهوا والبدع. وحقيقة يعني إن ال الدعاء نحسب نحسبهم الله وحسيبهم إنهم من أهل الخير. ويقول إنهم يعني إن هذا تبليغ للأمة من خطائهم خطأهم من إنهم يعني أخطائهم فاحشة. فما أدري هل هذا يعني يعتبر من قول الخير أم أنه يعني السكوت أفضل من طيب. هذا الكلام؟ طيب. طيب. كم على الإجابة على الله هذا الله يا أخي؟ بارك الله فيك. نأخذ المتصل سلطان من السعودية الأخ سلطان مرحبا بك. ألو؟ نعم أسمعك يا أخي لو وضحت. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ااا عندي سؤال بالنسبة لي إذا كان الجار على غير الملا؟ نعم. يعني كان يكون يعني من. الكافر نعم عموما غير الكافر يعني عقيدة فاشة يعني طيب كيف تتعامل يعني الجاب منافس الجاب مناطق البيت شكرا الله خير طيب شكرا تسمع الإجابة بقي متصلين طيب لعاكم تتفضلون الشيخ بالإجابة نعم السؤال أخي عبد العزيز هل هناك غضب محمود وغضب مذموم نعم هناك بعض العناصر لم نتطرق إليها لضيق الوقت ومن هذا تقسيم الغضب الغضب نعم ينقسم الى من حيث هو إلى غضب محمود وغضب مذموم ولكن نحن انطلقنا هنا من الغضب المذموم لأنه منهي عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب والغضب المحمود انا الآن سأرسم خط للإخوة المشاهدين والمخرج يمكن يخرج لنا ولو بشيء يعني يسير. طيب. الغضب صفة عند الإنسان طبيعية إذا بلغت ممكن. إلى حد معين. فمثلا لو جعلنا الآن الشيخ إذا كان ما يحتاج شرح ممكن أرفع وأنا أمي ذاك بحتاج شرح. إلا أحتاج طيب. إلى. طيب. ال إذا ممكن كاميرا أربعة. نعم الغضب صفة طبيعية. فلو وضعنا هذه النسبة 100% والتصرف من هنا نسبة 100% فالغضب إلى نسبة 20% هذا أمر طبيعي فهو انفعال للإنسان إلى نسبة 50% نقطة خطر بعد الـ 50% نقطة زيادة, زيادة, يعني زيادة هذه مرض إذا صار نسبة 20% في العادة يؤدي إلى تصرف 20% فهذا التصرف أيضا في هذا الحجم يبقى طبيعي جدا يبقى طبيعي جدا التصرف من 50% إلى 50% هذه يصل إلى نقاط الخطر هذه يجب أن يعالج حتى يزل إلى 20% لكن يحذر من تعدي الـ 50% إذا تجاوز الـ 50% في المنطقة هذه يبقى هذه نقطة أخطار هي الذي تحدثنا عنها فإذا الغضب من 20% هذا يجب أن يكون عند الإنسان ونسميه الغضب المحمود الذي يتأثر بالمواقف فإنسان مثلا يموت أبوه لا يتأثر هذا جامد إنسان يرى معصية من المعاصي لا يتأثر هذا جامد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تهكت حرمات الله تأثر كذلك الحالة التي وفيها الإنسان مثلا واحد خطيب جمعة مثلا يأخذ لنا يقرأ ويخطف القراء الحمد لله رب العالمين هذا يعني لم يؤثر على الناس مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوجا أو داجه واحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام هذه المنطقة محمودة ما هي المحمودة إذن فيما يؤدي إلى التأثير الإيجابي على الناس وفيما يكون سببه إيجابيا يعني وجد منكر من المنكرات فغضب هذا واحد أيضا فيما لا يتعدى كما سمينا نسبة العشرين في المئة بحيث يكون في المنطقة المحظورة أو المنطقة الحدودية التي يجب يعني أن ألا يصل الإنسان حتى لا يخرج عن تصرفاته ه الغضب منه محمود ومنه مذموم كما وضحنا كذلك الغضب المذموم هو درجات لذلك جعلنا من خمسين إلى مئة إذا وصل إلى سبعين فقط تصرفاته وحين إذن يفقد وعيه أحيانا تقل بعدين إذا هذا أنت طلقت زوجتك وأنت قلت الكلم قال أبدا ما قلت ولا طلقت فهذا هذا يعني فقد الوعي فهذا في غاية الذم لكنه في الدرجة العليا، إذن هو أيضا درجات أعلىها إذا فقد وعيه فصار يهذي ويتصرف بما لا يجوز التصرف فيه. إذا الغضب منه محمود ومنه مذموم، وهو درجات أيضا. كذلك من من العناصر ما تصرفات ما تكلمنا عنها تصرفات الغضبان، تصرفات الغضبان، طلاق الغضبان مثلا، اعتداء الغضبان، تصرفات الغضبان عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أما في التصرفات الدنيوية فمثل طلاق الغضبان إذا وصل إلى درجة أنه لا يعي ما يقول فهذا على مذهب الجمهور لا يقع الطلاق لا يقع طلاقه أما إذا كان يعي ما يقول فطلاقه واقع فطلاق يعني يقول نعم أنا تلفظت بالطلاق وأقصد الطلاق وأعي ما أقول لكني غضبان هذا يقع طلاق على الصحيح أما الذي لا يعي ما يقول فهذا لا يقع لكني أنصح أي إنسان يقع في مثل هذه ألا يستعجل في الفتوى لذلك يذهب إلى لأن كل حالة لا حكمها طيب الشيخ يعني ما تتحدث عن موضوع الغضب معي سؤال أخ عادم اللي بي عن ما هي الحالات التي يستحسن فيها الغضب وأيضا سؤال آخر يتكلم عن أنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب كثيرا إذا انتهكت حرمات الله فهل لنا نحن أن نغضب إذا رأينا حرمات لا تنتك في الإعلام أو في دول أخرى أو في واقعنا المعاصر؟ كل ما نرى ما يعتدى فيه على حرمات الله نغضب لكن ما معنى نغضب يجب أن نعيها أن نفقها جيدا نغضب يعني ننزعج نفسيا بأن هذا اعتدي فيه على حرومات الله عز وجل لكن هل لنا أن نتصرف بناء على هذا الغضب هذا يجب أن نعيه وعيا جيدا التصرف كل بحسبه التصرف كل بحسب بحسب الحالة التي وفي أب مثلا يتصرف مع أولاده هذا لا يقاس عليه إنسان في الشارع لا يقاس إنسان في مؤسسة لا يقاس إنسان في, في بلد من البلدان الأخرى وهكذا لكن الغضب التأثر هذا لنا أن نتأثر مدام تقيقة حرومات الله سبحانه وتعالى إذا الغضب منه محمود عندما تنتاك حرومات الله جل وعلا طيب. نواصل إجابة الأسئلة سؤال الأم أه. سروق هذه سألت عن من دعا إلى هدى هذا في حديث آخر لكن الدعوة إلى هدى الدعوة إلى عقيدة طيب. الإسلام الدعوة إلى أحكام الإسلام الدعوة إلى أخلاق الإسلام الدعوة إلى الفضائل الدعوة إلى المثل هذه كلها دعوة إلى هدى وكل شيء بأجره فإذا فعل الإنسان المدعو فللداعي أجر على دعوته المدعو وهكذا إلى يوم القيامة ومثله الدعوة إلى ظلالة سؤال الأخير تكلم بعض الناس على الدعاة ويصفهم أنه من أهل الأهواء والبدع أه ينبغي أن, أن, أن نفقه ما نقول ينبغي أن نفقه ما نقول إذا الحكم على الناس بالذات الكلام على قضية من القضايا تكلم عن الغضب غير أتكلم على فلان الغضبان مثلا فالكلام على فلان الغضبان تعلق بشخصه أما الكلام عن صفة الغضب بعام تكلم عن قضية فإذا كان الكلام عن بدعه أو مسألة من المسائل التي فيها خطر على الإسلام والمسلمين يجب أن أفصلها أن أتكلم عنها لكن عندما أتكلم عن فلان العاصي أو فلان الذي تلبس ببدعة أحصره في مجاله فإن كان هذا الرجل داعيا إلى بدعة أنا أقول هذا فلان يدعو إلى كذا وهذا خطأ من غير أن أقول أنه المبتدع أنه الذي يضل الناس أنه الذي سيسقط في النار أنه الذي يجب أن يفاصل أنه الذي يجب أن لا يسمع منه وكذا لأنه لو كان الأمر كذلك لخطأ بعض الصحابة بعضا خطأ ما التابعون بعضهم بعضا ورمى بعض الناس بعضهم ببدع إلا إذا كانوا من أهل البدع يدعون إلى هذه البدعة بل ليعلم الإخوة أن رواية المبتدع عندما لا يروي ما يؤيد بدعته مقبولة عندما لا يروي ما يؤيد بدعته أما إذا يروي شيء يؤيد بدعته فغير مقبول مطلقا لكن إذا روى أمرا آخر في مسألة أخرى وهو ثقة عند أهل الجرح والتعديل وليس هناك إلا تلبسه ببدعة معينة والبدع كما سبق الكلام عنها يعني الكلام فيها طويل فحينئن تقبل الرواية الإمام البخاري الإمام مسلم روا عن بعض المبتدع عندما وهم ثقات عندما لم يروا شيئا يؤيد بدعتهم. والكلام في أهل الأهواء الجدارة لعله يعرض في العقيدة أيضا أرى الحديث أنا عن قضية خطورة الكلمة وقبل الانتقال عن مسألة الجار فقط ودي أعرض عليكم سؤالين سؤال الاخت هيفاء بن سليمان من السعودية تقول أنا طالبة في المدرسة وكثيرا ما يؤذينني المدرسات بوضع مسجل يشتمل على الدف وأنا يعني أبين لهم فتوى العلماء في هذا ولكنهم يقولون أنه لا حرج في هذا القضية التي أريد أن أسعى عنها بالذات قضية الكلمة المسجلة بما فيها من شر وباقي أيضا ويشهد لهذا الحديث أو سؤال الأخ رائد من الأردن يقول جاري يشغل الأغاني على سطح بيته وبصوت عال ومزعج ويجاهر بهذه المعصية وبالرغم من تنبيهه لهذا الخطأ إلا أنه يستمر بهذا ثم يسأل نفكر بالتقدم إلى شكوى رسمية ولكن قد يؤثر هذا سلبا فما نصحتكم قضية الشيخ الكلمة المسموعة التي تبقى ومدى تأثيرها في المجتمع والناس وممكن أن تؤذي بها حالات خاصة من جار أو من تلميذ الكلمة المسموعة إما كلمة خير وإما كلمة شر فإن كانت كلمة خير ورضيها المستمع فأسمعه أما إذا لم يرضها حتى ولو كان الآخر هذا من أردن لو كان المسج ليس آغاني وإنما محاضرة وتؤذي جاره يجب أن يغلقها يجب أن يغلق هذا المسجد هذه نصيحة أيضا من يستمعون إلى إذاعته فلذلك يجب أن لا الجار الجار يكون نائم يكون في حالة مع أهله يكون الجار في وضع عمل من الأعمال يريد أن صفاء ذهنه في هو لا يريد أن يفرض عليه كما أن هذا الشخص الذي يشغل هذا التسجيل ونحوه لا يريد أن يشغل جاره تسجيلا آخر فكذلك أيضا فضلا أن تكون الكلمة محرمة مثل يعني هذا الشخص الذي يؤذي جاره بالأغاني أو الموسيقى أو المدرسة التي توذي بصوت الدف في جميع الأحوال ونحو ذلك هذا إذا مركب هذا إذا مركب من أنه لا يريد سماعها هذا الإنسان ثم أيضا سماع فيه جانب حرمة هو آثم وينقل هذا الإثم إلى الآخرين فتنصح هذه المدرسة وينصح هذا الجار بعدم المواصلة في هذا الباب فإن لم ينفع مرة ومرتين وثلاث وأربع ما وجدت الجهات الرسمية إلا لحل مثل هذه المشكلات طيب نصل الشيخ إلى السؤال أخ حول <تصفيق> التعامل مع الجار غير الكتابي وهذا يا شيخ يقودني عدد كبير من الأسئلة لعله يعني بعضهم فهم أنه يجوز المبادئة الكافر بالسلام هذا السؤال أخ محمد من مصر يقول هل أبدأه بالسلام إذا كان كافرا ويتحدثون عن هجر الجار هل يزيد عن ثلاثة أيام ويسألون كذلك هذا السؤال ابن الإسلام من الكويت يقول الجار كثير المعاصي الظاهرة ولا يقبل النصيحة فهل يأثم جاره على تعامله مع علمه بمعاصيه وأنه لا يقبل نصيحة هل تبرأ ذمتي بنصح مرة أو مرتين أو أستمر ثم يسأل كذلك عن النساء إذا اختلطنا معه أو منعهن من الاختلاط أو زيارته خوف الفساد هل في هذا قطيع يعني يأثم عليها إذن الشيخ عندي الجار المسلم نعم اللي عليه معاصي والجار الكافر نعم هي سئلة كلها جيدة وينبه عليها ويجاب عليها إن شاء الله أولا قضية الجار الغير مسلم أو الجار على غير مذهب أو نحو ذلك قلنا في أثناء الشرح أن حتى لو كان الجار على غير مذهب أو على غير الدين أيضا فيجب الإحسان إلى الجار والتعامل معه بالحسنة وأكرر هذا سواء للأخوة في البلاد الإسلامية أو في غير البلاد الإسلامية يجب التعامل بالحسنة أن يظهر الإنسان إسلامه كما هو فهذه القاعدة هذه هي القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق الناس بخلق حسن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قالوا قلوا للناس حسنا هذا من حيث التعامل مع الجار من حيث ما يفهم الإخوان أنا قلت أثناء الكلمة التحية والتحية للجار الكافر لا تكون بالسلام لا تكون بالسلام النهي عن لفظ السلام لا تبدأهم بالسلام فالنهي عن لفظ السلام لأن السلام تحية المؤمنين تحية أهل الجنة لكن لا ما نعقل صباح الخير مساء الخير أهلا وسهلا ونحو هذه العبارات ليس بمعقول أن أدخل على جار مثلا في بيته ما أقول شيء أسكت يعني عقلا غير وارد فإذن يعني أقول صباح الخير مساء الخير ونحو ذلك لكن لا قل السلام عليكم لأن السلام عليكم دعاء لأن السلام عليكم دعاء ورحمة الله وبركاته والكافر لا يرحمه الله ولا تكون عليه بركاته الله سبحانه وتعالى فإذا لك نقول صباح الخير مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا ونحو هذه فهذا من التعامل بالحسن وهذا من التعامل بالحسن إذا النهي لا تبدأهم بالسلام بلفظ السلام هذا الذي يظهر والله عظيم الهجر فوق ثلاث الهجر ثلاثة فوق ثلاث إذا لم ينتفع بالهجر بالثلاث ولم ينت وأذاه تعدى وأذا هذا الجار فبما يصد أذاه أهجره بما يصد أذا إذا كان كثير المعاصي فأنصحه وأكرر النصيحة وإن ومتى ما نصحته وكررت النصيحة فليس علي إثم الإثم عليه لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسع ما على الرسول إلا البلاغ فأنت تبلغ وتنصح والباقي على الله سبحانه وتعالى ومنع النساء والأولاد من زيارته نعم إذا كان يتعدى الضرر حال الزيارة للنساء والأولاد وله فيمنع الزيارة ولا باس ويعامل بالحسنة ويبين لمانع من البيان بالأسلوب المناسب الهادئ الطيب بأن والله الذي يمنعنا ما يوجد من المعاصي الذي نخشى أن يتعدى إلى الغير إذا نبقى في سؤال سلطان حدود التعامل مع غير المسلم هذا قلنا بأن التعامل بالحسنة. طيب. التعامل <تصفيق> بالحسنة إذا كان هناك يعني من مما ذكرناه من الهدية العطية إلى آخر ذلك وبشرط أن لا يتنازل الإنسان عن مبدأه عن دينه وهكذا نعم. طيب أنا أخي الشيخ الأخوة يغضبوا علي فنحن نسمحنا معنا معنا اثنين من المتصلات فنبدأ بسؤال مهنة سؤال مهنة أخ سالم نعم تفضل يا شيخ هناك إذا كان هناك جار متخصم عجاره أو مؤذي لجاره أو كلاهما متخاصمين أو يؤذون بعضهم فما مواجبنا نحن كمجتمع مسلم نحو هذين الجارين وفي حال النزاع مع الجار ينبغي أن يتوسط الجيران الآخرون لحل هذا النزاع بالتي هي أحسن وهذا من الدعوة إلى الله نعم. طيب سؤال أخي برحيم حسن الله إليك شيخ يكثر مجالس الناس الآن يراد الطرف والنكت التي لا لها من الصحة بل هي ضر من الخيال النكت هذه وإرادها هل هي داخلة في الكذب أم أنها من الكلام المباح؟ هو لا شك أن الأصل اجتنابها أن الأصل اجتنابها وعدم يعني عدم التمادي معها لأخذ اللي أن تأخذ الوقت في هذا المجلس أو في هذا الكلام لكن إذا كان مرة ومرتين وعابرة فأرجو أنها من اللغو الذي إن شاء الله لا يكون فيه إثم ما دام ما في افتراء على أحد بعينه طيب لكن النص على أن فلان أو على أن أهل البلدة الفلانية أو كذا هذا لا يجوز نأخذ المتصلة إلاف معنا إن ضمت حديثا الأخت إلاف تفضله عليكم وعليكم السلام وحمد الله السلام عليكم, السلام الله. عليكم. خفضوا صوت جهازة الفاني عند, علينا. عند حفظ يا اختلاف لو تكرمتم مس خفضوا جهازت الفاز صوتا واسمعوا من مساعدهات الهاتف ممكن ألا الشيخ. يسمعك عند حصول يعني موقف من المواقف, المواقف في المدرسة بسبب المواقف. معلمة يا يغضب الطالبة ولكن لا تجد أحدا أن ينصحها إنما يعني تزيد بعض الطالبات تساعدنا على هذه المشكلة فيحصل سوء من جميع النواحي فكيف يتخلص الإنسان من سوء الضن والواسع والغضب؟ في هذا القوقت مع عدم استطاعة من الخروج من المكان السؤال الثاني عندما يغضب الإنسان ويفقد وعيه فكيف يتتجنب هذا وهل القلق والغضب وهل القلق والتوتر في بعض المواقف من الغضب؟ طيب تستمعون إلى إجابة هذين السؤالين يا أخت إلاف نأخذ المتصل أم رنين من السعودية معنا تفضلوا أم رنين نعم السلام عليكم وعليكم السلام الله لو سمحته شيخ في بعض ال... لو سمحته شيخ في بعض الأمهات يغضب غضبا شديدا عندما يرون بناتهم من يشذرون الحواجب. طيب. يقولون إنه فيها وشيخ فضي شخص غير أكتر قال إنه مباح. طيب. ولجنة دائما الافتاء أتوا قالوا إنه يعني يشبه النمس وانها حرام ما يجوز. طيب يا أخت مرني. فهو وش الوجه يعني وش الحل الصحيح عشان ما عاد يغضبون لأنهم يغضبون صراحة يوم يسمعوا ال ما يدرون وش الحل يعني هم ما هو مباح ولا غير مباح يقولون اللجنة دائما تقول لا مثل النام. والشيخ صحيح القفاتس قال إنه انا بس مبارك. يا أخت مرانيم أخشى يعني العدوى الموجودة في الجواب الكافية تنتقل إلينا هنا في القناة العلمية يعني بيتعلق بالوضوع التشقير والفتوى فيه موجودة هناك في البرنامج وأشبعت بحثا لكن أنا ودي شيخ خضية الغضب في المساءة الخلافية أنا. لعل هذا هو ممكن غضب الأمهات شكرا لكل المتصرين ونعتذر عن استقبال بقية التصارات نبدأ في إجابة على الأسئلة شيخ قضية حصول المواقف وسوء الظن ومع المعلمة ومع الطالبات ومع أي مجال من المجالات التي يحصل فيها احتكاك بالآخرين أيضا إذا كان في, أقول إذا كان في مجال تعليم ينبغي أن الطالبة تحترم المعلمة وهذا هو الأصل ولو قالت المعلمة ما يغذب الطالبة فينبغي أن تدرب نفسها على احترام المعلمة ثم إذا حصل ما يغذب فعليها أن تكذم الغيث أن... لأن الله سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ وهذا من التدريب الذي أشرنا إليه سوء الظن ينبغي اجتنابه وهو مرض من الأمراض أيضا لأنه يتعتب عليه أشياء أخرى والله سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن ال... هل القلق من الغضب؟ نعم القلق نتيجة من نتائج الغضب فالغضب عندما يحصل يجعل القلب متوتر يجعل العصاب متوترة وهذا هو القلق الذي يؤثر على الإنسان قضية الخلاف بين الأمهات وبناتهن أولا يجب على البنات أن يحترمنا أمهاتهم يجب على البنات أن يحترمنا أمهاتهم حتى ولو أمرتها أمها بشيء لا شيء فيه فيجب أن تحترم أمها وأن تطيع أمها وهذا الكلام أظنه صريح وينبغي على البنت أن تحترم أمها إلا إذا أمرتها بمعصية أما ما دام الأمر في شيء مباح أو في شيء فيه خلاف أو في شيء آه آه يعني غير مباح أو في شيء يعني يجوز الـ الـ الـ الأمر فيه فيجب أن تحترم أمها ويجب أن تطيع أمها مهما كان الظرف هل ممكن الشيخ؟ أما عفوا إذا كان المسألة تشقير الحواجب أنا ما أدري من نقل عني أو من فهم إني أبيح التشقير والفد واللجنة الدائمة ف آ... آ... يعني قالت إن التشقير الحواجب آ... أنه لا يجوز الذي نقلته عن بعض أهل العلم وليس عني إذا كانت التشقير يزول يعني مثلا شقرت الحاجب بمادة تزول مع الوضوء مثلا آ... أو مع الغسل فهذا لا شيء فيه لكن إذا كانت التشقير كما هو جاري الآن يأخذ أربعة أشهر ثلاثة أشهر شهر ولا ويؤدي إلى تساقط شعر فهذا لا يجوز وأظن هذا الكلام صريح فإذا فهم مني خلافه فيفهم الآن بأني على هذا بأن التشقير المنتشر الذي تشقر الحاجب وتؤدي مثل النمس ونحو ذلك فهذه اللجنة الدائمة أفتت وهي هم مشايخنا ويعني أفتوا عن لا شك أنه عن تصور وعن علم واضح لكن الذي نقلته عن بعض أهل العلم أنه إذا كان مثل الصبغ العادي الذي يزول مع, ال... ب... ب... مع الوضوح مع الاغتسال فهذا يعني مثل الأصباغ الأخرى لا شيء فيه أما إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر أو يؤدي إلى طول مدة بحيث يظهر مثل, ال... مثل النمس ونحوه فهذا لا يجوز كما قالت اللجنة أنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وعلى أي حال إذا كان الخلاف بين الأم وبنتها حتى في مسألة خلافية واضح الخلافية فيجب أن تطيع أمه نعم طيب الشيخ أسأل كثيرة تتعلق مسألة الغضب وتعود فتسأل عن هل مثلا الوالد في الحديث هذرانيا من ليبيا تقول هل الوالد في الحديث أن يملك الإنسان يعني أمر بتملك الحال عند الغضب أو النهي عن غضب مطلقا النهي عن ما يؤدي إلى أسباب الغضب المذموم ما يؤدي إلى أسباب الغضب المذموم. نعم. نعم. طيب هنا يا شيخ عدد من الأسئلة وردت تسأل عن كلمات محددة مثل قسم بالنبي وكلمة بالأمانة وتقول إحداهن من ليبيا هناء من ليبيا تقول أن لها والد على عقيدة طيبة ولكن عندها مفاجأة الغضب ربما قالت يا سيدي فلان فتستعين بغير الله مع أنها يعني لا تقصد بهذا شيئا مثل هذه الفظ الشيخ. مثل هذه الفظ تسمى بعض العلم يجعلها من الشرك الأصغر وبعضهم. لأنها تؤدي إلى الشرك تؤدي إلى الشرك إذا اعتاد عليها الإنسان وقد تصل إلى القناعة القلبية لكن إذا كانت جارية على اللسان ولم تصل فيجب أن يتخلص منها المسلم مثل القسم بغير الله عز وجل فهذا قال أهل العلم مثل أنه وسيلة من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالعمانة نهى عن الحلف بالعاب بالامهات فهو لا شك أنه محرم وهل هو شرك أو غير شرك إذا تمادى فيه الإنسان قد يؤدي به إلى الشرك وبعضهم يسميه الشرك الخفي بعضهم يسميه الشرك الأسرار طيب الأخت ماجدة محمد و نرجو أن يعفو الله عمن يخرج بلا إرادة يعني مثل ما تقول هذه عن نعم، الأخت ماجدة محمد من إمارات تسأل الشيخ عن ما هو ضابط الجار بارك الله فيكم وتقول هل هو كما عن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار الجار ذكرنا الضابط منهم من يطلق عليه مسمى جار ولو كان في شارع آخر لكن بعض العلم حده بأربعين بيتا وإن كان مسألة الأربعين فيها نظر لكن ما يطلق عليه جار في العرف العادي من اليمين واليسار والأمام والخلف والشمال والجنوب فهو هو الجار لكن كل ما قرب كان حقه أكبر وبالذات الدرجة الأولى للملاصقين من حده الشيخ بالمصلين في المسجد الواحد أو مسجد الحي هذا يختلف الأحياء لأن بعض الأماكن بعض البلدان المساجد متباعدة جدا نعم. فلا يحد بهذا الحد. طيب. هذه شيخ سؤال من السعودية تقول فيه السائلة وطلبت عليهم ذكر اسمها تقول هل في متأ مسألة نفع الغير هل يؤجر المسلم على الإحسان للناس إذا كان قد عمل هذه الأعمال وهو غافل عن نية الإخلاص لله فيها؟ يجدد النية وإن شاء الله فيها خير وينوي النية العامة يضع الإنسان في نفسه النية العن النية العامة بأنه يحب. نفعل غير ويسعى إلى ذلك فتندرج أعماله إن شاء الله ضمن هذه النية العامة ويؤجر على هذا والسائلة تسأل عن الجراء عند الإشارة مثلا السلام على الآخرين في السيارات هل يدخل هذا من قضية الجراء عند وقوفهم في الإشارات لا هذا لا يدخل في مصطلح الجار لكن يدخل في المصطلح حق المسلم العام إذا كان هناك مبرر فهذا لكن يقودنا هذا للسلام بالإشارة السلام بالإشارة لا ينبغي أن يكون مجردا عن الكلام فلما يؤشر كذا مثلا فينطق يقول السلام عليكم مثلا فهنا لا بأس لكن لا يدخل ضمن مصطلح الجار طيب ربيع صابر عباس من مصر يتحدث عن أو يسأل عن إكرام الضيف هل هو محدد في الإسلام بثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدق يسأل عن الدليل أنت يسأل ورد, ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته أنه في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني والثالث مستحب بما معنى هذا واليوم الرابع صدق من الصدقات طيب سؤال الشيخ ورد من تسليم في سوريا تقول هل يحق لي أن أهجر جاري إن آذاني وذلك فوق ثلاثة أيام إن لم يصطلح معي هذا ذكرناه إذا يعني نصح الجار مرة ومرتين وثلاث ولا ينفع معه إلا الهجر فلا بأس حينئذ بذلك فيبقى هو المعتدي لكن إذا كان الأمر الإيجابي الآخر الصبر على أذا فذا أفضل بلا شك طيب لعنى يا شيخ نختم في دقيقتين والأخت عبير من السعودية نكأت جرحا في الواقع حادثا الآن نشاهده في فلسطين وهي تسأل منكم أن تدعون لما سيحدث في القدس أو يعني ما يمر به المسجد الأخصى من إشكال من باب الجوار باب رابطة الجوار هذه تدخل في رابطة الإسلام بعامة ولا شك لأن ما يحصل من الاعتداء القدس جريمة من الجرائم وجناية من الجنايات الكبرى على القدس والقدس كما ومعلوم معلوم الماء والمسجد الأقصى كما ومعلوم الثالث الحرمين الشريفين ولا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال وهذه تعتبر جريمة من من الجرائم الكبرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسجد الأقصى هذه الجرائم الكبرى وندعو لإخواننا المصدعفين والمجاهدين في فلسطين بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويقوي ضعيفهم ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم وأن يساعد محتاجهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليهم أراضيهم إنه سميع قريب مجيب أجد نفسي فضلة الشيخ فالح في آخر هذه الحلقة مضطرا إلى أن أختم بها في الواقع والحديث معكم ذو شجون وطويل ومحبب إلى النفس وإلى مشاهدين حسب ما أرى وحسب ما أتلقى بعد نهاية كل حلقة فباسمكم جميعا أيها الأحبة نشكر فضلة ضيفنا الشيخ فالح الصغير على ما